يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَتُمْ من نَفْشٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا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 أن الخضر عليه السلام قد مات وأنه ليس بحي حتى يومنا هذا وكنا وعدنا أن نبدأ في إلقاء الضوء على مسمى العلم الظاهر والباطن ذلك أن بعضا من الناس ممن ينتسبون زورا وبغيا وعدوى لهذا الدين يسلكون سبيل علم الباطن الذي يعود في النهاية بالتدمير لعلوم الأنبياء جميعا يزعمونه علما وصرت لكم مثلا في الجمعة الماضية مخزيا آتف أني ذكرته لكن الحقيقة أن كثيرا من المنتسبين للإسلام يسيئون إلى هذا الدين إساءة بالغة وديننا ليس له حما كلا مباعر لا يوجد راجع لمن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد راجع لمن يطعن في ذات الله عز وجل وهناك روادع كثيره للذين يطعنون في بعض الناس سب الدين قانون على ورق عقوبته ستة أشهر مو... واضع هذا القانون أنا لا استبعد أنه يصب الدين ليس في قوانينه ما يحمي ديننا أو نبينا ولأن الدين لا حما له فهناك مطابع تدفع من أرحانها كل يوم الوف الكتب باسم الإسلام دغياً وعدوى وهم يقصدون تدميره كمرطة الصوفية الغلاف الزنادقة الذين يستجدون فعل القضائح وينسبونها لله عز وجل بدعوى أنه وصل هناك أمثلة مخزية أنا أستحي أن أذكرها على المنبر او أن أذكرها بيني وبين نفسي هي مسطرة في كتب وتباع كل هذا يقولون علم باطن وحقائق وإشارات سنضع الأفض لما يسمى بعلم الباطن والظاهر لأن علم الظاهر هو علوم الأنبياء جميعا معنى ظاهر أي ان كان في صيغة الكلام فلا تتجاوز الألفاظ التي وضعت لمعنى ما مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هذا كلام عربي ام بلغة اخرى كلام عربي ما معنى ذكر في لسان العرب معنى الدابة المعروف هل يجوز لغة في اصطلاح العرب ان نقول ان الله يأمركم ان تزبحوا بقرة ومعنى بقرة اي هذا العمود هل هذا في اصطلاح اي لو قلت لك هيا بنا نذبح هذه البقره تقول هذا مكنوث هذه ليست بقره هذا عمود هذا حجر لان اللفظ يوم وضع وضع لمعنى عام لا يختلف فيه احد افتح كتب الباطنية انظر بما يفسرون هذه الايه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قال البقره هي النس اي اذبح نفسك حتى تقفل ان الله يامركم ان تذبحوا البقره بعضهم قال البقره عائشه وهم المرصه من الشيعه يقولون البقره عائشه لما لانها خرجت في صفوف نعاويه ضد عليه وبهذه البطرة المعنية فاخلعن عليه إنك بالوادي المقدس سوى كلمة نعل إذا أطلقها أي رجل ينطق لغة عربيه معناها ما تنفعل به المباث الحذار وقال عليه الصلاة والسلام لا زال الرجل راكبا ما دام منفعلا. وفي الحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي باصحابه فبينما هو يصلي وكان يصلي بنعليه والصلاة في النعال جائزة لا شيء فيها لأن مسجده عليه الصلاه والسلام كان بالحصداء رمي فخلعن عليه ووضعهما جانبه ففعل كل الناس ذلك خلعوا نعالهم ووضعوها إلى جانبهم فلما قدرت الصلاة قال ما حملكم على أن فعلتم هذا قالوا رايناك خلعت نعلك فخلعناه قال ان جبريل اتاني فاقدرني ان بهما قذرا فخلعتهما أخبرني أن بن علي قذرا فكلمه نعل اذا اطلقت نعل حذاء بما يفكرها الباطنيه اطلع مع الدنيا والاخره ان خلعت الاخره ايضا اين تذهب ان جاز ان تقول عن الدنيا لها نعم تصغيرا لها واحتقارا لشانها فهل تكرم الاخره بالدنيا في هذا الوصف القبيح شيء عجيب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصادر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون يقول لك اصدروا يعني ابو بكر وصادر يعني عمر ورابطه يعني عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون يعني علي نزه نعم، وسبح على الله عز وجل فان الله إنما أنزل الكلام وعلم الإنسان البيان ليفقه عنه فإذا قال له افعل أو لا تفعل كان قد علمه البيان فإذا جاء رجل حرف هذا البيان للناس فهو من أظل الغلب ومن أظلمه ممن افتر على الله كذبا دلوني عليه دلوني على أظلم ممن يفتري على الله الكذب الغلاث الباطنية من الصوفية والقرامطة وغيرهم أقول العلم الظاهر هو علوم الأنبياء لو كان هناك علم باطن فاولى الناس به النبي وأي نبي لانه يكلم من فوق يخبر بما لا تعرفه أنت في ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه مدت يده في القبلة فلما قضيت الصلاه قال يا رسول الله مددت يدك في القبلة قال نعم عرضت لي الجنه فاخذت منها في روايه فخا من عنب لو زقتموه ما وجدتم, ما وجدتم لثمرة فعمى هذا نبي يرى ما لا يراه الناس وكانت سيدة عائشة تقول يا رسول الله ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم لما قال لها إن جبريل يقرئك السلام قالت عليك وعليه السلام سر ما لا نرى جبريل عليه السلام كان ينزل في صورة رجل نزل مرة يعلم المسلمين الإيمان والإسلام والإحسان قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي وددت لو رأيتك بصورتك التي خلقك الله عليك إنك تأثير بصوره عاديه اريد ان اراك كما خلقك الله هذا حديث صحيح قال لا تقدر فقال بل ارني فاذن الله عز وجل ان يرى النبي جبريل قال عليه الصلاه والسلام فرايته وهو نازل فد الافق كله له ستمائه جناح عليه السلام فهو يرى ما لا نرى ويعلم من الله ما لا نعلم أي نبي فإن كان هناك مجال للعلم الباطل، فاولى الناس به الأنبياء لا أولئك المرطة الذين لا يصلون ولا يذكون ولا يصومون ويلوطون بالناس لا أقول يذنون يلوطون بالناس ولا تستطيع أن تنكر عليه لانه يقول ما تراه اياك ان تفسره على حسب ما يجري بينكم من اعترض انترض اياك ان تظن سوءا بالشيء هذه علومهم اما علومنا التي يستهزئون بها يستهزئون بقراننا بتفسيره وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون لنا يعيروننا لأننا على دين آخر أخذتم علمكم ميت عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ميت بشر سلسله الغواف عن ميت يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقللون من شأنه هذا تعريض يكفر به صاحبه تعريض لا أكون تصريح التصريح به لا يجوز أن يخافض النبي لا تعريضا ولا تصريحا ولا تلويحا بعبارة ذنب او بأي عبارة يمكن أن يفهم من ظاهرها أنه ينال من شخصه من خمسين عام من خمسين عاما كان الملك في مصر أرسل طاه حسين يجرف في فخرج الرجل مسلما ورجع الله يعلم به كان السلطان يصلي في مسجد عند خطيب مفوه، ففي هذه الجمعة حضرت سلطان وطاه حسين وشيخ محمد شاكر رحمه الله وكان وسيلا للازهر شيخ محمد شاكر هذا والد العلامة الكبير فخر مصر كلها أبي الأشبال أحمد محمد شاكر المحدث المعروف رحمه الله كان والده وسيلا للازهر فالخطيب على المنبر أراد أن يعذر بجملة ينجح بها السلطان أنه أرسل هذا الأعمى ليتعلم في بلاد الفرنجة ورجع حاملا للدكتوراه فهذا بلا شك فضل السلطان أو من وزير المعارف أو من ال الذي بعث على طرح حسين فهو يريد أن يعظم الايه؟ يعظم السلطان لأنه أرسل طرح حسين أدأت بالدكتوران فماذا قال؟ قال لما جاءه الأعمى ما عبث ولا تولى يعني أن ضاه حسين الأعمى لما جاء للسلطان وطلب أن يدرس في فرنسا ما رده قال لا حبنا وفرانا اركب على نفقتنا فيريد أن يعبر فقال لما جاءه الأعمى ما عبث ولا تولى فلما قضيت الصلاة قام الشيخ محمد شاكر وقال صلاتكم باطلة والخطيب كافر أعيدوا الصلاة لماذا كفر الخطيب لأن القرآن يقول عبث وتولى أن جاءه الأعمى والسلطان لا عبث ولا تولى فهذا أفضل من النبي الذي عبث والذي تولى قال صلاتكم باطلة أعيدوا الصلاة فقد كفر الخطيب انظروا هذا تلويح هذه إشارة يسيره جدا يمكن أن لا يفهمها جمهور العوام أنه قصد تعريضا ونحن نجد أن الخطيب لم يقصد الحق من شان النبي عليه الصلاه والسلام نحن نجد بهذا ولكن خانه لفظه وقد يكثر الرجل من لفظه هو ولا يكثر حقيقه نبيكم عليه الصلاه والسلام يسبب في اليوم كثيرا جدا ربكم دينكم كل يوم يستهزئون به فعلا وقولا ما معنى أن يفتح هذا التلفاز المدمر للأخلاق الذي سيسأل كل رجل عنه ما معنى أن يفتح إرساله بالقرآن وبعد أن يعرض لك سلم في رقيع يقول وخير ما نفتسم به هل قدمتم خيرا طيلك اليوم؟ يقرأ الخطيب يا أيها الذهاب يذهب أدراج الرياح هذا استفزاء ظني لهذا الكتاب أن يُبع في غير محله كما وضع ذلك الرجل الخطيب آية في غير محلها فاتى الشيخ محمد شاتب بكفره المقصود ان العبارة التي تخرج من فمك انا لا اتجاوزها ولا احكم عليك انما احكم عليها فاقول هذا الرجل تكلم بكلام الكفر وان لم يكن كافرا فهذا يؤيد أنه لا يجب عليك أن تتجاوز مجرد النفس إلى قلب الرجل فمن هنا قد يكون هناك مدخل على إفتاء الشيخ محمد شاكر ولعله من غضبه تكلم بها إنما يقال كلام الرجل كفر إنما هو لا إلا ان أبدى ذلك راضيا وروجع فلم يرجع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو اتى الحاكم وقال للرجل تارك الصلاة فلي تب وإلا قتلت فقال لا اصلي واقتلني قال هذا يجزم أنه كافر ظاهرا وباطنا لأنه لا يمكن لرجل أن يفضل القتل على مجرد علاء الصلاة إلا إن كان كافرا معربدا هذا الرجل مع انه قيل له صل قال لا لفظه حكمنا عليه بالكفر ظاهرا وضاقما بالقريمة الزامغة انه فضل القتل على مجرد اداء ركعات هذا لا يكون مسلما والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان يختصمان في حق كان في صحيح البخاري ومسلم فجعل كل رجل يدلي بدله وبحجته في اثبات حقه فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فإنما أخطع له به قصعة من النار وقد يكون الرجل ألحن بحجته من الآخر قد يكون صاحب الباطل لكن يتكلم ويفتح ويثبت بالوقائع المقنعة المنطقية أنه صاحب الحق وصاحب الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يفتح عما في صدره فيضيع حقه لأنه لا يستطيع للعجز الذي في لسانه فقال عليه الصلاة والسلام أنا إنما بشر وهو المكلم من السماء ولو شاء الله أعلمه من هو صاحب الحق في المسألة بدلا من أن يقول أنا بشر وأحكم على نحونا أسمع لماذا هذه قاعدة مهمة جدا في أنه لا يجوز لك أن تتجاوز الظاهر إلى الباطن لأن الباطن هو ملك لله عز وجل حتى لا يستاف العباد على بعض يقول له أنت تبغضني أنت تنوي في قلبك ان تأكل حقي أنت تنوي أن تفعل الفاحشة بأهل بيتي أنت تنوي فيقتله أو يحب أو يسجن أو يقام عليه أي شيء لمجرب أنني أظن وأقول أنت تنوي فالله عز وجل يقول القلب لي أنا الذي أحكم عليك إن انت أنت وغيرك من البشر حتى النبي إنما يحكم بما يظهر له ولا يجوز أن تتجاوز الباطل إلى غيره أقول قولي هذا بصر الله العظيم اليوم. في هذا الحديث قاعدة نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر قد يدرك الرجل الحق بتكهيم الله عز وجل له ويحجب هدايته او معرفة الحص عن رجل اخر هذا ليس من الباطن كون الرجل يحتال لنفسه حتى يعلم ما في نفسه بقرائن ظاهرة فيثبت عليك الحصم ثم تمضي الايام فاذا فعلا كان هذا الرجل يخفي في باطنه ما أثبت أن هذا الرجل محكم هذا ليس من حكم هذا من تكليم الله عز وجل للرجل كما قال تعالى تفهمناها سليمان وكلا آتينا حفما وعلما فسليمان وأبوه داود عليهما السلام يحكمان في قضيه فالله عز وجل يفهمها سليمان ويحجبها عن داود ثم يقول وكلًا آتينا حكما وعلما ذات مرة كان في مسلم دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآذاه بالقول وكان الرجل مناكسا فقال له خالد يا رسول الله أضرب عنقه. قال لعله يصلي لعله يصلي فقال له خالد كم من مصلي لا يصلي فقال يا خالد إني لم أمر أن أشق بطون الناس ولا أن أكشف عن قلوبهم وهذا نبي. مكلم من السماء اولى الناس بأن يعلم ما يجهله الخلف جميعا كل أحكامه تجري على الظاهر وانظر إلى العبارة إني لم أمر هناك أمر اعلى من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام شخصيا بذاته أنه ما أمر أن يشق عن قلوب الناس ولا أن يفتح بطونهم مع أن عبارة خالد نحن نجزم أنها صحيحة على بعض الناس هناك بعض الناس يصلون ولا يصلون لن قرات حكاية عجيبة لأحد الوزراء الذين يشرون مذكراتهم فمن جبنه ما ذكر انا لا ادري هؤلاء الناس كيف يكتبون ولا ادري كيف يطبقون انفسهم قال ذهبنا مره في زياره لاحد المعابد وحانت صلاه الظهر فقام الرئيس يريد ان يصلي الظهر اسوه بعمر ما أن عمر لم يفعلها بل لما فتح بيت المقدس أبى أن يصلي في الكنيسة حتى لا يقتصفها المسلمون فيقولون هنا صلى عمر فيجعلونها مسجدا ولا أدري من عمر فهذا الوزير يقول ولم أكن متوضئا فاستحييت فدخلت وصليت استحييت لأنه إن وقف سيقف إلى جانب من المسلمون سيصلو سيقف إلى جانب من أذن فرأى أنه يصلي بغير ود حتى لا يريق ماء وذن هذا مصلي ولا يصلي بل قد يسبر بهذا الفعل النقص واتحل او راى انه لا باس ان اصلي لغير وجود انا متوضئ الان فظلت حاجتي ما الذي زدت علي حتى اتوضا مره اخرى يسال بعض الناس هذا السؤال ما الذي زدت ينظفونني انا من خمس دقائق